وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا تَسَأَلُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةً الله إَِّ لِإِن سَانَ لَظَلُومُم كَففَّ إِ إِ سَانَ لَ وََلُومُ كَفَو وَإِذ قَالَ إذَ رَهِي مُرَّدَ عَيهذَ بَلَدَآامِنَ وَجَُ بنيِي وَإِذ قَا وَجَنُوبَنَا وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَجَنُوبَنَا وَغَنِيَّ شَأَنَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ أَضَلَّ النَّكِيرَ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَن تَرَانِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَن عَصَانِي مِنكَ رَبُّ الرَّحِيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا كانت من ذريتي بوادي غير في زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة اِذَا تَمَنَّى النَّاسُ تَهَوَّى إِلَيْهِمْ عِنْدَ ذَلِكَ كَرِيمٌ حَظُّهُ مِنْ رَبِّنَا رَفِيعٌ صَلَاتُكَ تَرْعَنُ إِذَا تَمَنَّى النَّاسُ تهوي إليهم وَاللُّؤْقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ وَاذْكُرُونَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ رَبَّنَا تتعلم ما نقفي وما نحين وما يقفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يقفى على الله من شيء في الأرض ولا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسم عيل و اسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسم عيل و اسحاق ان ربي لسميع الدعاء جميع الدعاء ربي اجعلني مقيما الصلاه ومن ذريتي ربي اجعلني مقيما الصلاه ومن ربنا وتقبل الدعاء ربنا وتقبل جعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولا تحتبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ولا تحتبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشكرون خاصو فيه الارصاد انما تؤلم يوم ان تشق